رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من دريتي بواد غير ذي زرعي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 مُضْعِينٌ مُقَنِّي رُغْسُهُمْ لَا يَرْفَعُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرْ نَن سَيَوْمًا يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا ريب النجد دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قدر ما لكم من زوال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 مَا كَانَ مَكْرُومٌ بِتَزُولَ مِنْ هُدْبَانِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْنِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ مَنِذٌ لَّا يُقَامُ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران وتقشأ جههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت. إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به, ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد ولعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر رأى الألباب.